بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رِضْوَانِ أَمْرُضَاتِ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 ايذ قفكم يكونوا لكم اعداء ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ود ودوا لو تكفرون لا تَنفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان, من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وضاهروا وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءك والمؤمنات مهاجرات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن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 119. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم